إلا آل لوط إن لم نجوهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدَّمَنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ من 112. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمسعون 113. وأتيناك بالحس وإنا لصادقون 114. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مكتور مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيتي فلا تفضحون وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُفْسِدُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ قَالُوا أَوَلَمْ ننهك عَنِ الْعَالَمِينَ